لا yuاخذukum allahe beallewi fii äimaneikum Wala kiin yuاخذukum bima kesebeth kulubukum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 ولا قف ان الله سميع عليم والمطلقات يا رب اصنع بنافسنا ثلاثه قر ولا يحل لهم وَيَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْ وَلَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح علي فيما افتدت به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 فَإطََّ قَهَا فَلَا تَحِلِلُّ لَغُ مِم بَعُّ حَتَّتَكِ حَزَ جَن وَييرَ فَإِي طَلَّ قَغَا فَلُ نَ فترى جعاء ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم